بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون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 ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتليا بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين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 الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون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 ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون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 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اما عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكبوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم